باب التوكل والصبر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي ومعه الرهت والنبي وليس معه أحد فرأيت سوادا كثيرا سد الافق فرجوت أن يكون أمتي، فقيل هذا موسى في قومه، ثم قيل لي انظر، فرأيت سوادا كثيرا سد الافق فقيل انظر هكذا وهكذا، فرأيت سوادا كثيرا سد الافق فقيل هؤلاء أمتك ومع هؤلاء سبعون ألفا قدامهم يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتبون وعلى ربهم يتوكلون فقام عقاشة بن محصن فقال عدوا الله أن يجعلني منهم فقال اللهم اجعله منهم ثم قام رجل آخر فقال ادع الله ان يجعلني منهم قال سبقك بها عقاشه